Sposób, które są w stanie zniszczyć, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان. ما قدم وأخر، بر الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتجلبي إن. تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق